فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اجْتتَبَهَا فَهِيَ تُمَّ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو ولقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن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 ضيقا مقرى ندع هنا لك لا تدع اليوم سبورا واحدا وادع سبورا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ام لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك عدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا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 فَقدِكَ الذَّبوكُ بماَا تَكون فَمَا تَاستَكونَ صرفَ وَل نَ الصر وَم يَظلم مِكُمْ نُذقُهُ عَذابًاكَير وَم رسَلنا قَدْ لكك منِنَ المُنسَلين إللاا إ جُم لا يَأكُونَ الطَّام في الأسوال وق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لكم الا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في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 وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاَ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلاَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاَهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعلك ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 نُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ۖ أَلاَ مُنٌّ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَكُمْ لِيَذَكَّرُوا ۚ فَبَاءَ أَكْثَرُ الناس إلا كفورا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 و ادخ فلنا لعذاب يوم القيامه و يخلد فيه ميلا الا من تاب و امنا الا من تاب و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 حسنَتْ مستكَ الر وَمقام كل ماَا ي بعُ بك رَبّ لَولادُك تقِكَ الذَّمَة فَس فَكونُ